يا حنان الذي بيده ملكوت كل شيء فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرابا كاتبين الفجار في جحيم يصلح